أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين اللهم عليه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم ام من تذكر جيران بذي سلم مزدت دمع جرى من مكله بدمي صلى الله عليه وسلم الريح من تلقاء كاظمه وأومض البلق في الظلماء من إظمين فما لعينيك إن قلتك فاهمتا وما لقلبك إن قلت استفق يهيمين أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم من, من هو مضطرم لولا الهوى لم ترك دمعا على طلل ولا رقت لذكر البال والعلم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عذول الدمع والسقمين صلى الله عليه واثبت الوجد خطي عبره وضنا مثل البهار على خديك ولعنمين صلى الله عليه سرطيف من اهوى فارقني والحب يعترض اللذات بالألم يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تنومي عددك حالي لا سري بمستتر عن الوشاة ولا محطة للنصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صممي إني اتهمت نصيح الشيب في عدل والشيب أبعد في نصح عن التهمي مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك علي عليه وعلى